كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سنس... قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير الآن من سورة فاطر أكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن النذير هو الشيب وأقلهم هو الذي ذهب إلى أن النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم جاء هذا عن علي بن أبي طالب ولم يثبت عن علي رضي الله عنه ما بقي إلا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو دل ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه قال النذير هو النبي صلى الله عليه وسلم لا أكثر أهل العلم زي أبنت لكم قال لك وجاءكم النذير ليه لأن العلاقة ما بين أولا نعمركم والنذير تقتضي أن يكون شيئا ملموسا يراه العبد ما لحيبقى نذير لهم وقال لازم النذير ده يكون موجود مع كل, طو... كل إنسان طب الرسول صلى الله عليه وسلم توفي. كلامه موجود نعم لكنه توفي ده بقى نذير مرئي الإنسان لا بد أن يتنبه له فعشان كذا بيكون موجود مع كل إنسان إما يراه على غيره وإما أن يراه على نفسه وكما قلت لكم فسر ال ال ال النذير بالشيء أكثر أهل العلم وورد هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وأنا لم أفتش كثيرا في البحث عن أسانيد أثر ابن عباس لكن وقفت له على إسناد في سنن البيهقي ولكنه إسناد ضعيف يرويه من حديث إسماعيل بن أبي فديك عن الحسن بن عبد الله بن عطية عم من بلغه عن ابن عباس حسن ابن عبد الله ده ضعيف ضعفه العقيلي وعم بلغه عن ابن عباس ده مجهول حتى لو الحسن ده ثقة يبقى فيه إيه يبقى فيه علة في الإسناد علة ظاهرة أنت نفسك حتى تدريك كما غير ما أقول لك عليه اللي هو من بلغه عن ابن عباس ده اللي هو ورد أن ابن عباس قال النذير هنا هو ولكن إسانه ضعيف لكن أنا كما قلت لكم لم يأفتش يعني كثيرا في البحث عن أسانيدة للصحابة في هذا الباب <تصفيق> والشيب كما قلنا دليل على قرب الموت وشوف الشيب الناس ما بتحبوش كثير من الناس يكرهون الشيب الذين يصبغون شعورهم مش هقول لحاهم لأن في بعض الناس أو كثير الناس مش ملتحين لكن شعره أبيض فيقوم يصبغ شعره مش سنة بقى لا يصبغ شعره حتى لا, إيه؟ حتى لا يظهر أنه شيخ مش هقول أنه عجوز لأن العجوز تطلق على المرأة أما الرجل يقال له شيخ يعني إحنا بنتجوز في العربة بتاعتنا وأنه الرجل عجوز لا العجوز ده إنما يكون يكون للمرأة دون الرجل لما قالت مرأة إبراهيم يا ويلة أقالد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة ما قالت ما قالت وهذا بعلي عجوزة ها الرجل يقال له شايف فيقوم ايه فيقوم يصبغ شعره عشان يبدو شباب بيفر من الايه يفر من الشيب. كان آآ يعني الشايب ده صبغه احيانا كان يغر يعني ابن شاب الزهري كان يصبغ بس كان يصبغ سنة لأن برضو تغيير الشيب سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مستحبة يعني من شاء خضب ومن شاء ترك كان بعض الصحابة يتركون لحاهم يعني لا يخضبونها وبعض الصحابة كانوا يخضبون لحاهم زي مثلا عقبة ابن عامر الجهني كان يخضب لحيته لكن بعد اسبوع كده تلاقي منبة الشعر أبيض ما هو كل ما انت بتصبغها كلها خلاص كله مصبغ بس مش بالأسود يعني الأسود يعني يحرم الصبغ به لكن ممكن تصبغ بلون أقرب إلى السواد مثل الحناء, الحناء الغمأة مثلا فكان عقبة ابن عامر الجهني يصبر فيقوم الشعر لما يطلع بقى ينبت كده تلاقي أبيض فكان رجلا شاعرا يقول نسود أعلاها وتأبى أصولها يعني أصل الشعر دايما إيه ينزل أبيض زي ما هو فبعض الناس كان كيخضب منهم الزهري كان يخضب فالإمام مالك رحمه الله ما كانشواخد باله إن الزهري بيخضب فقال في بعض أحاديثه حدثنا الزهري وهو شاب وهو شاب وهو شاب العلماء قالوا لأ ده الزهر كان بيصبغ بس مالك ما خدش باله ظنه شاب ولذلك العلماء هم بيتكلم بعض العلماء يعني يتكلم في باب النكاح يقول لك لما يكون واحد راح يخطب واحدة وشعره أبيض وهو رجل شيخ يعني ما يصبغش عشان ما, ما يبدوش أنه صغير كان زمان بقى لا فيش هدات ميلاد ولا الكلام ده وهو ولا يعرف انت مولود سنة كام ولا بتاعه الكلام ده فلما كان يخضب ويتقدم إلى يعني أسرة من الأسرة ولا حاجة تفكروا شاب وكونوا خلاص مسلم النمر وفي بعض العلماء كان يستحب في الغزوي أن يخضب الشيوخ يقول لك ليه يقول لك عشان لإرهاب العدو قال هو العدو لما يكون مثلا حنفترض يعني الجيش كله لحبيضة كده وبتعرفها يقول لك دول خلاص ده العالم في آخر أعمارهم وده تنفخه يطير فيقول لك لا خضب علشان ايه خضب علشان العدو لما يلاقي كله لحسودة كده وتاع يوم ايه يحصل له نوع من الإرهاب ويعرف ان دول كلهم شباب وحيد زي كده فهو الشيب كما قلت كثير من الناس لا يحبه وقد صرح بهذا أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر شيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما شاب النبي صلى الله عليه وسلم بل كان في لحيتي سبع عشرة شعرة نحن نشوف يا أخي الحب وصل إلى درجة أنه عد الشعر الأبيض في لحية النبي عليه الصلاة والسلام سبعتاشر شعرين سبعتاشر شعر يعني في لحية النبي عليه الصلاة والسلام وبعدين لما ذكر أن الناس يعني يخضبون فقال لهم أنس أولستم تكرهونه؟ أولستم تكرهون الشيب على أساس إن المرأة برضو لما تشوف الرجل شايب ولا حاجة تقوم برضو إيه تقول لك ده خلاص ده حيموت والكلام ده والشعر نفسه قالها وإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأحوال النساء طبيب إذا شاب شعر المرء أو قل ما له فليس له في ودهن نصيبه واحد شعر متشائم يعني كان بقول هذا الكلام المهم ان العلماء تكلموا كثيرا عن الشيب من الابيات الجميلة التي احفظها ابياته علي بن جبلة في الشيب وان ازاي البني ادم بيكره الشيب ما بيحبش الشيب ليه بيفكروا بانه هيروح خلاص هيموت ويمشي فبيحاول بعض الناس يصبغ علشان ايه يتناسى فصة أنه في آخر حياته فعلي بن جبلة عمل محاورة ما بين الشيب وبين رجل فجعل الشيب ضيفا راكب حمار ويلبس عمامة الشيب ده ومع عصايا وخبط على باب واحد وفتح الواحد ده لهذا الضيف ودار بينهم الحوار التالي يقول علي بن جبلة ألقى عصاه وأرخى من عمامته وقال ضيف التاني فتح له بقى أول ما شافه قاله قال الشيب أأنت الشيب قال أجل أما الراجل صاحب البيت قال له إيه أخطأت دار القوم أنت جاي غلط النمر غلط ده أنا لسه سنة أربعين سنة بس أنت تروح لواحد سنة وستين سنة لواحد سنة وسبعين سنة ولا حاجة تلبسه تبيضه راسه تبيضه الحيطه ماشي لكن دهنا 40 سنة لسه في الكهولة يعني أول للكهولة ها ألقى عصاه وأرخى من عمامته وقال ضيف فقلت الشيب قال أجل فقلت له أخطأت دار الحي قال ولم أي ولم ليه أخطأت يعني لك الأربعون التم ده الشيب اللي بقوله انت كملت 40 سنة وما استنش يقول له تفضل ثم نزل قال الضيف صاحب الدار قال صاحب الدار فما شجيت لشيء ما شجيت له كأنما اعتم منه مفرقي بجبل المفرق اللي هو الراس لانت عشان انت بتفرق الشعر بتاعك تفرقه من يمين تفرقه شمال تفرقه من النص بيقول اول ما نزل غصب عني وقال لك الأربعون التم وما استناش حتى أقول له تفضل أم نزل من على الركوبة بتاعته وقعد في البيت قعد فين صاحبنا الضيف ده قعد على راسه لأنه شيب قال فأ... فكأن معتم منه مفريقي بجبل كأننا لما لبس راسي كأننا حملت جبلا فوق رأسي ليه زي ما قلت لكم لأن الشايب نذير يبين أن المرأة سيموت فأنا بقول لكل شايب زي حالاتي كده وزي حالات ال... الشياب الموجودين في الدنيا دلوقت وجاءكم النذير فخلي بالك إذا كان أملك طويل قوي ولسه فتح الدفاتر وعمل لي استراد وتصدير وعمل لي مش عارف إيه وبتبني لي مصانع أنا بقول لك ما... ما تهدش كل ده بس بقول لك خف شوية بقى ها؟ خف شوية بطل تجري أنت طول عمرك بتجري وضيعت صلواتك وما بتقديش زكواتك ورمضان كنت بتفطر فيه علشان كنت في المصانع وبتعوى الكلام ده كفاياك اول ما تشوف الشاي بالنذير ده هو في الملاية وانت بتسرح شعرك ها واذا كنت يعني متسنن عفيت لحيتك ومش معنى متسنن يعني اللحية سنة بس اللحية فرد مش سنة اللحية فرد واجب إذا كنت كمان ملتحي متسنن يعني متبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثم تقول إيه خلاص ما, ما بقي في الكرم إلا الحطب زي ما أهل الشم يقوله أنا سمعت المثل ده من شيخنا الألباني رحمه الله كان يعني في أثناء الكلام لما تيجي سيرت حاجة زي كده يقول ما بقي في الكرم إلا الحطب الكرم اللي هو, إيه اللي هو غيط العنب يعني ما بق فيه إلا الحطر لا فيه عنب ولا فيه ورق أخضر ولا فيه أي حاجة أني شف يعني يا بس فده معنى الإيه ده معنى الآية سن... أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم أصل الله وسلم وبارك على محمد والحمد لله رب العالمين أعطروا الكلام قولوا سنسمع يا أه...